صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين